لِلْمُتَّقِينَ بِسْمِ اللَّهِ أَلِف ميم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أُنزِلَ من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتمهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أم بهم بأسمائهم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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 بَنَتُ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنذَرْنَا فَأَنزلنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ السَّسْقَاءَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ثُنَّتَ عَشَرَةَ عَيْنَٰهُ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ كُلُّهُ أَشْرَبُوا مِنْ الرِّزْقِ اللَّهُ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ثلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 وَإِذْ أَخَذْنَ أَمِيثَ قَبْنِ إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانُ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم, عيسى بن مريم البينات عيسى بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ استكبرتم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 فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا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 وَلَا بَأْسَ مَا شَرِبُوا بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا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 وَأَدَّى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُ وَاصْفَحُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل له مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَوُ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ, من آمن, من, آمن من, مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَّهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِأْسِ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وجعلنا مسلمين لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا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 وَوصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ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 قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم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 رؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك, وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَאَنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُو قِبَلَتَكَ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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون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 أولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا بِهِ الأرض بَعْدَ موتها وبث فيها من كل داب.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 إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَرْفَعِنَا عَلَيْهِ أَبَا نَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقررواها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً او به اذم من راسه ففدية من صيام ففدية من صيام او صدقة او نسك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 إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا, ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله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 وَإِذَا قَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ أَفَبَلَغْنَا أَجَلَهُ الرَّنَفَ أَمْسِكُوهُ النَّبِيَّ مَعْرُوفٌ أَمْسِكُوهُ النَّبِيَّ مَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُ النَّبِيَّ وَلَا تُمْسِكُوهُ النَّظِرَارَ الَّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 وَإِن طَلَقُتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَد فَرَضْتُمْ وَقَد فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا, إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنَسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَجَابِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول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 إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وانه هارون تحمله الملائكه إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت الجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا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 لاق الله, الله كم من فئه كم من فئة قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولم برزو لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ, علينا صبرا وثبت ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس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 ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغوَةِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالعُرُوَةِ الْوُثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حال وحج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر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 وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وَإِذْ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن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 واعلم ان الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئه حبه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 ومثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُم بِتِغَارٍ مرضاتِ اللَّهِ وَتَفْبِيَةٍ مِنْ أَنفُسِهِمْ كمثل جنة, كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُقْلَاهَا ضِعْفَين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب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 والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم, لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم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 ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد